أَئِنَّانَ نُحُم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى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 وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ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 اذن الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرون اخرين ما تسبق من امه اجلها وما يتاخرون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 إِ فِرعونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْبَرُوا وَوكانوا قَوْمًا عَالم فقالوا أَنُؤمِنُ لِبَ شَرَيْهِ مِمثلِنَا وَقَومُهُ مَالَنَا عَِدُون فَكَذذَّبُهُ مَا فَكَانوا مِنَ المُهلَكين وَلَ قَتَنَا مسَلكِتابابَ لَعَهُم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 جأَنهُم إ رَبّهِم راجعون أُل إِنْكَ يسادعون في الخَيرات وَهُم لَه سَابقُون وَل نكَلّفُ نَفْسًا إِللا وَصَهَا وَلَدَن كِتابُ يطِقُ بالالحَقِّ وَهُم لا يغون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاهنا لم يأت آباءهم أم جاهنا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 قل من رب السماوات السبع ورب العنش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه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 126. قل رب إما تريني ما يوعدون 127. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 128. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون 129. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون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 هُوَ قائلها ومن وراءهم درزخون الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا ان سبب بينهم يومئذ يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك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 ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بِهَا تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسعوا فيها ولا تكلموا فِيقُمْ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا رَبَّنَا مَنَّ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وكنتم منهم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 ما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافر وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين